وإن امرأة خافت من بع لها نجوزا أو إعراضا فلا دُناح عليهما أي يصلح فلادُناح عليهما أي يصلح بينهما صلح واصلِح قيد وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسن وتتقف إن الله كان بما تعملون خبيرا